سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا قُلْتُمْ إِلَيْهِمْ لَتَعْرِفُونَهُمْ فَاعْرِفُوا عَهْدَهُمْ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا قُلْتُمْ إِلَيْهِمْ لَتُرْضُونَهُمْ فَاعْرِفُوا ذاا ام بما كانوا يكسبون